فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطم به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران